عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالتكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب الذكر عقيد الصلاة ويمكن أن يقال باب الذكر بالإضافة فإذا قطع عن الإضافة فإنه ينون يقال باب الذكر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 رفع الصوت ولم يحدد أيضا نوع الذكر الذي به يرفع الصوت إلا أنه جاء في الرواية الأخرى كنت أعلم إذا صرفوا بذلك إذا سمعتوا في لف ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير فخص التكبير فقد يكون ذكر التكبير من باب ذكر الخاص وإرادة العام ويمكن أن يكون المراد بالذكر المطلق في الأول ما قيد به هنا أنه التكبير أن الرفع يكون بالتكبير وعلى كل حال لو أنه حمل على الإطلاق ف لعل ذلك والله تعالى أعلم أقرب ولا فرق بين التكبير وبين غيره من حيث علة الرفع والعلم عند الله عز وجل وهذا الحديث يدل على أن رفع الصوت بالذكر أنه من السنة لكن إلى أي حد هل يرفع رفعا زائدا أو أنه يكفي في ذلك أن يسمع من بجانبه وبهذا يعتبر رفع كل ذلك يتحقق به الرفع ليس له حد محدود إلا أن الرفع مسألة نسبية لكن ابن عباس رضي الله عنهما هنا في قوله نعم أن ما, كنت ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير يدل على أنهم يرفعون رفعا يسمعه من هو خارج المسجد يسمعه من هو خارج المسجد، لكن لا يعني هذا أنهم يبالغون في الرفع ولكن اجتماع الأصوات للجمع الذين لا يحجزوا صوتهم حاجز كمسد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه نازل ومن الجريد وتعرفون حال تلك البنايات فمثل هذا إذا كبر أهل المسجد رفعوا صوتهم بالذكر رفعا معتدلا فإن من في خارج المسجد يسمعهم ولهذا فإن أهل العلم تكلموا في مسألة الرفع إلى أي حد فمنهم من قال يسمع من بجانبه ومنهم من قال فعلى كل حال هي مسألة نسبية فمن رفع فقد اقتدى لكنه يراعي بذلك أن يؤذي غيره في رفعه هذا كان يكون أحد يصلي مثلا يتأذى برفع الصوت أو نحو هذا إنه يراعى لأن الضرر والتشويش على المصلين أمر لا يجوز فلا يحقق الإنسان سنة في سبيل الوقوع بأمر آخر من الأذية و. من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للتعليم فقط ليعلم الناس والواقع أن مثل هذا أولا ابن عباس رضي الله عنهما من, من صغار الصحابة ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى هذا التعليم وهم أحرص ما يكونون على الخير والناس في كل زمان هم بحاجة أيضا إلى التعليم ونحن نسمع من حال كثير من الناس الذين يرددون أذكار عن العامة حينما يرددون يرددون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا, ولا يعرفون الأذكار الشرعية الواردة التي تقال بعد الصلاة فالناس بحاجة إلى تعليم هذا لو فرض أن العلة هي التعليم وأما دفع ذلك بحجة أنه يشوش على الناس فإنه يقال إذا كان ذلك يؤدي إلى تشويش الصلاة على آخرين فإنه يخفض صوته بقدر لا يؤذي غيره وكذلك أيضا ما قد يتوهم من أن ذلك يعارض قول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ادعو ربكم تضرعا وخفيا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال فهنا في مطلق الذكر بالنسبة للدعاء لا يرفع إلا إذا كان خلفه من يؤمن على دعائه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وأما في الذكر فإن الذكر المطلق واذكر ربك في نفسك تضرعا نرى تكون ضارعا بهذا والتخشع والانكسار وخيفة ودون الجهر من القول بالهدوء والعصال هذا مطلق الذكر ولكن مثل هذا خصصه هذا الحديث وخصصه أحاديث أخرى مثل التكبير في ليلة العيد ويوم العيد إذا خرج المصلة فإنه يرفع وهذا من السنة كذلك في أيام العشر من الحجة وأيام التشريق فإنه يرفع الصوت بالتكبير وكذلك أيضا التلبية وهي من الذكر فإنه يسن أن يرفع صوته بها حتى يبحى صوته من شدة الرفع يبالغ في الرفع في التلبية فذلك جميعا يستثنى من هذا العموم واذكر ربك في نفسك فيستثنى منه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرفع أو الحف على الرفع ولا يعارض بين هذه الأدلة وبحيث يكون ذلك حاملا لمن ينظر فيها إلى إهدار بعضها وإلغائه وإنما يجمع بين هذا وهذا فيقال هذا عام وهذا خاص فالأصل في الذكر يمكن أن يقال خفض الصوت والأصل في الدعاء خفض الصوت إلا ما ورد عن الشارع الرفع فيه وإلا فمن أهل العلم من قال إنه لا يرفع صوته بالتكبير في أيام في أيام العشر لا يرفع ولا في أيام التشريق فضلا عن الرفع بعد الصلاة المكتوبة والكلام في هذه المسألة كلام مشهور ومعروف ومن أهل العلم من ألف فيها تأليف مستقلا ويوجد من المطبوعات الذي وقفت عليه كتابين أو ثلاثة في مسألة الجهر بالذكر بعد الصلاة. و... نعم لعل هذا يكفي. تفضل. وعن ورادة مولى المغيرة ابن شعبة قال: أم لا علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية؟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 وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات يقول والراد مولى المغيرة أملى علي المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه وعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب هذا لمعاوية بناء على طلبه المغيرة كان والياً لمعاوية على الكوفة وطلب منه أن يكتب له حديثاً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب له هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. دا إلها إلى الله إلى آخره. في دبر كل صلاة. دبر الشيء هو يطلق على آخره، على آخره الذي هو جزءه، كما يقال دبر الداب. ويطلق على ما يأتي بعده مباشرةً. دبر الصلاة يعني أنه إذا فرغ منها يأتي بعدها بهذا الذكر هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد السلام ويبين ذلك الأحاديث الأخرى إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته إذا انفطر من صلاته قال فال لكن يوجد من الأحاديث ما يحتمل في غير هذا الذكر مثل لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهنا يحتمل أن يكون بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه يقال في هذا الموضع وهكذا يرى أن دعاء الاستخارة أيضا يقال قبل السلام والأمر في هذا يسير فالحديث يحتمل هذا وهذا وما بعد السلام هو محل أصلا للدعاء محل الدعاء اللهم أعني على ذكرك وكون الإنسان يأتي بالدعاء في أثناء الصلاة لا شك أنه أفضل من المجيء به بعد الصلاة هذا من ناحية النظر وشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تكلموا على مسألة الدعاء بعد الصلاة بكلام جيد وقربه الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول إن من كان بحضرة الملك ثم بعد ذلك انصرف منه فأرسل إليه بعث إليه بحاجتي فيقول إن, إن ذلك لا يكون أدعى للإجابة وإنما يذكر حاجته حينما كان بين يديه حاضرا فيقول هكذا الإنسان وهو يصلي إذا كان في الصلاة فهذا هو الأحرى بالإجابة وهو الأحسن في الدعاء ولا يدعو بعد الصلاة وعلى كل حال بعد الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى الدعاء بعدها وإنما أمر بالاجتهاد بالدعاء في أثناء الصلاة ثم ليتخير من الدعاء أعجبه يعني بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محل للدعاء وهكذا في السجود لكنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذكر مما هو بمعنى الدعاء فإنه يقال ولو بعد الصلاة يعني من قال هذا على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد الصلاة فلا إشكال ولكن هذا لا يفهم منه أن الإنسان يتحرى الدعاء بما شاء بعد الصلاة إذا سلم رفع يديه فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فعله الإنسان أحيانا دون أن يتحرى أو يواضب عليه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 منك الجد يعني لا ينفعه حظه منك فلا يمكن أن يكون له خلاص وفكاك ولا يمكن أن يحصل مطلوبه لمجرد حظه أنه صاحب حظ أو منزلة أو مكانة أو مال أو نحو ذلك إنما العمل الصالح فهو الوسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى يقول ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك يأمرهم بذلك أن يقولوه وقلنا إن هذا يقال بعد الصلاة نعم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره كما في بعض الروايات يقول وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال قيل وقال بمعنى عن قيل وقال نعم كثرت الاشتغال بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر بئس مطية الرجل زعمه بمعنى أن يكون الإنسان أن يكون شغله بنفسه أما الذي يتحدث كثيرا قال فلان وقيل كذا يقولون كذا أن قيل وقال وكثرت السؤال فإن الذي ينقل كثيرا الذي ينقل كلام الناس فلان يقول ويقولون كذا ويقولون كذا فإن هذا يقعه في الحرج لأن من الكلام ما لا يحسن نقله ومن الكلام ما لا فائدة فيه أصلاً ومن الكلام ما لا ما لم يتحقق منه الإنسان قد يكون كذبا فإذا نقله فهو في جملة الكاذبين وفي حكمهم لأنه لم يتحرى كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال بمعنى التبذير والإسراف وضابط ذلك على كل حال هو كل ما أنفق بغير حق فهو إسراف وتذيك وإضاعة وبناء عليه قال كل ما أنفق في محرم فهو إسراف ولو كان قليلا كل مال ينفق في الحرام فهو إضاعة هذه واحدة وما أنفق في مباح فإن ذلك يختلف قد يكون إصرافا وقد لا يكون إصرافا فما كان على سبيل التضييع فهو إصراف مطلقا وما لم يكن على سبيل التضييع فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس على الأرجح والله تعالى يختلف فقد يكون بالنسبة لهذا الإنسان إصراف تبذير وتضييع، وبالنسبة الآخر ليس بتضييع. هذا إنسان فقير راتبه ست ريال، وكل ما طلع نوع من الجوالات الجديدة راح وشرح. هذا بثلاث آلاف وهذا بألف وميتين وهذا بلفين، وأخر يملك الملايين ويشتري هذه الجوالات. هل يكون في حقه الحكم مثل الأول الجواب لا هو في حق الأول إصرافه تضييع للمال وفي حق الثاني ليس بتضييع واضح هذا الإنسان اللي راتبه ستمية ريال يفصل له ثوب ثوبا بألف وكان يمكن يشتري ثوب بسبعين ريال ولا لا وآخر يملك الملايين يفصل ثوب بألف هذا إسراف في حق الأول وليس بإسراف في حق الثاني واضح؟ هذا يستأجر شقة وراتبة ستمائة ريال يستأجر شقة بثمانتعشر ألف وآخر راتبه ثمانية ألاف يستأجر شقة بثمانتعشر ألف ليست إسراف في حقه والثاني إسراف ما لم يكن مضطرا وهكذا في اللباس وفي الأكل وفي فيختلف باختلاف الناس هذا في الأمر المباحة وأما في الطاعات فمن أهل العلم من يقول لا سرف في طاع ومنهم من يقول فيها اسراف والله عز وجل يقول لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ويقول والذين إذا وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة فمدح هؤلاء الذين يتوسطون وال وهذا في عموم النفقات وهل يدخل فيها الطاعة الأقرب الله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف الناس أيضا فمن الناس من لا يقبل منه أن ينفق جميع ماله قل ذلك أو كثر لا يقبل منه ومن الناس من يقبل منه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بكر بماله فقال له كم تركت ما تركت لأهلك فقال تركت لهم الله ورسوله قبل منه جاء عمر بشطر ماله ولما جاءه رجل بقطعة من الذهب وأعطاه إياه ما قبلها نبيه وسلم وأعرض عنه ثم تعرض له ثم أعرض عنه ثم ثم أخذه ورماه بها كالمغضب وقال يعمد أحدكم إلى ماله ثم بعد ذلك يتكفف الناس فدل هذا على أنه يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يقينه تاما فإنه يقبل منها بحيث لا يلتفت قلبه ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس ومن كان ناقص اليقين ينفق من هنا ويذهب يا فلان ويا بو فلان فمثل هذا لا ينفق هذه النفقة وإنما ينفق شيئا مناسبا لحاله والله تعالى أعلم يقول وإضاعة المال وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المقصود بالسؤال المسائل العلمية وهذا الاحتمال أيضا موجود في قوله تبارك وتعالى وأما السائل فلا تنهر فكثرة السؤال في المسائل العلمية إذا حمل هذا الحديث عليه يكون مجموما باعتبارات باعتبار السؤال عن شيء لم يفرض مثلا أو لم يحرم تركه الشارع فيأتي إنسان ويسأل عنه فيحرم بسبب مسألته والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم أو يس... لم يفرض فيفرض لمسألته كما في الحديث الذي أخرجه مسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما نعم من سأله عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته نعم بل هو في الصحيحين وفي أيضا في الصحيح في البخاري عن أنس نهينا عن التكلف، فهذه هذا لون السؤال عن الأشياء التي لم يرد وهذا يكون منحصرا في وقت نزول الوحي، لأن هذه هذا الاحتراز انتهى بعد انقطاع الوحي، ما يمكن يحرم شيء ولا يفرض شيء، وكذلك أيضا التكلف كما في حديث أنس نهينا عن التكلف. والله عز قال لنبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين أن يقول للناس هذا نعم فالتكلف مذموم فمن التكلف في السؤال أن يسأل عن الأمور التي لا تقع في مجال العادات أو ناذرة الوقوع السائل نادرة فرضيات يشتغل بها فإن هذا مذموم مثلنا بعض المناسبات لذلك الرجل الذي سأل عمر رضي الله عنه قال له رجل وطأت دابته دجاجة ميتة فخرج منها بيضة ففقست عنده فهل الفرخ حلال ولا حرام باعتبار أنه خرجت البيضة من دجاجة ميتة فهل هذا الفرخ له حكم الميتة ولا أنه حلال فقال له عمر رضي الله عنه من أين أنت قال من العراق قال فعل الله بأهل العراق باعتبار أنه عرف عنهم. في السؤال فهذا مذموم سؤال متكلف كما يسأل بعض الناس عن بعض المسائل التي لا تخطر على البال وكذلك صعاب المسائل التي تسمى بالأغاليط فإن هذا يذم التي يقصد بها التعجيز أو الاختبار من غير حاجة يسأل الناس ليعجزهم فإن هذا مذموم وهذا غير الألغاز هذا غير الألغاز مع أن الألغاز بعض أهل العلم كما نقل الما في أدب الدنيا والدين قال إنما يشتغل بذلك أهل البطالة ما عندهم شيء وينشغلون جسون يحزرون فيهم مسألة جسون فيها ساعات بينما المشغول لا يتفرغ لهذا فالحاصل أن هذا من من المذموم في السؤال وكذلك المسائل التي تورث الشبهات والشكوك ولهذا ضرب عمر رضي الله عنه صديق بن عسل لما كان يسأل عن متشابه القرآن وأمر بهجره كما هو معلوم فكل هذا مما يذم. كثرة السؤال أما الذي تدعو إليه الحاجة ويتفق فيه الإنسان بالدين من المسائل الواقعة أو قريبة الوقوع فإن هذا لا إشكال فيه كما ذكر هذا الحافظ ابن القيم والنووي وبالرجب والخطابي وجماعة هذا وأما إذا كان المقصود بكثرة السؤال سؤال الناس المال فإن هذا لا شك أنه مذموم فإذا احتاج الإنسان والطر فإنه يسأل حاجته فقط فإذا كان الإنسان يسأل لفقره فإنه يسأل ما يكفيه لسد رمقه لسد حاجته أما أن يتكثر فإن هذا لا شك أنه مذموم وفي الحديث الذي أخرجه مسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك تحمل حماله بمعنى أن نقتل مثلا طائفتان فأصلح بينهم وتحمل الدماء فهذا يسأل حتى يصيبها حتى لو كان عنده مال هو ليس مطالبا أن يدفع من عنده فمثل هذا مأجور ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فعلى كل حال كثرت الأسئلة مذمومة وكثرت أيضا سؤال الناس المال أمر مذموم ويمكن أن يحمل الحديث على المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فكل هذا دل الدليل على ذمه. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وكذلك عقوق الآباء، لكن خصت الأمهات، يمكن أن يقال والله أعلم، لأن حق حقهن أعظم والعقوق في حقهن أشنع. أنا حق الناس بحسن صحابتي. قال أم قال ثم من؟ قال أم م. نعم. ومنع وهات. منع وهات. فسر بتفسيرات متعددة لعل من أوضحها. والله تعالى أعلم. ومنع وهات. يمنع في مقام الإعطاء. يمنع الحقوق التي عليه. ويأخذ حيث لا يحق له. الأخذ يمنع ما عنده وهو مستشرف دائما إلى الأخذ كما قال الله عز وجل في صفة المنافقين بأنهم ذكر أوصافهم وأحوالهم أنهم لا يحضرون لا يشهدون البأس إلا قليلا قال أشحة عليكم أشحة عليكم أرجح ما قيل في معناه يعني أنهم لا ينفقون في سبيل الله أشياء من الطريف في التفاسير القوال غريبة العجيبة التي توجد في بعض كتب التفسير. بعضهم قال أشححة عليكم يعني يظنون بكم يخافون عليكم شحين بكم متمنون موتهم إلى هذا الحد أشححة عليكم هم أشحها عليكم بمعنى لا ينفقون في, في سبيل الله قال. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينه كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد السلق والبسط يعني بسطوا ألسنتهم سلقوكم بألسنة حداد أعطونا ولهذا قال أشحة على الخير معنى أشحة على الخير يعني المال هات فإنك لا تعطيني من مال أبيك ولا من مالك ولا مالي أبيك بلسان سليط نعم ولعل هذا والله أعلم تفسير قريب لمنع لمنع واحد والله أعلم وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا, فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وماذاك قالوا يصلون كما نصلي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 قالت سبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي. فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث. فقال وهمت. فإن أقى. فقال وهمت. إنما قالت سبّح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. فرجعت إلى أبي صالح. فذكرت لهم ذلك فأخذ بيدي فقال قل الله قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين. يقول عن أبي صالح السمان وهو ذكوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا فقراء المهاجرين كانوا كان كثير منهم في صفة في آخر المسجد سقيفة في آخر المسجد ليس عندهم شيء الرجل عنده إزار وليس عنده رداء ولا شيء من متاع الدنيا عندهم هاجروا وتركوا كل شيء هؤلاء قعدوا في المسجد ينتظرون متى سمعوا نداء للجهاد قاموا وأجابوا ليس لهم شغل إلا ذلك لا يعملون بتجارة ولا زراعة ولا غير هذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم أهل الدثور يعني الأغنية أهل الأموال فقال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم وهذا يدل على أن الإنسان قد يدرك بأعمال يسيرة جدا لا تكلفه شيئا وهذا إذا تتبعه الإنسان في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من ذلك شيئا كثيرا سواء في باب الأذكار أو في غيره من الأعمال يعني مثلا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أنا وكافل الأرملة واليتيم كهاتين في الجنة كهاتين كهاتين في الجنة يعني أنه مقارب للنبي صلى الله عليه وسلم كالتقارب الموجود بين هاتين هكذا كهاتين في الجنة وكذلك أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعين خصلة أربعين خصلة من أتى بشيء منها أو عملها احتسبا عند الله عز وجل يريد ما عنده قال أعلاها منيحة العنز صور أعلاها قال دخل الجنة أعلاها منيحة العنز ما هو اعتاق رقيق وإنما هذا العمل البسيط منيحة العنز أن تعطي هذه البهيمة لإنسان فقير من أجل أن يحلبها وينتفع بالحليب العنز كم تساوي 250 ريال ولا لا قريب من هذا ولا يعطيها أي أهلة وإنما لينتفع بها ليحلبها هذه أعلاها فما بالك بالأشياء التي دونها دخل الجنة وتعرفون ما جاء في فضل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن قرأ قل هو الله أحد حدث كثيرة في هذا أعمال يسيرة لا تكلف الإنسان شيئا يقول قالوا بلق يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبرا كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة تسبحون وتكبرون وتحمدون يحتمل أن يكون المجموع مجموع ذلك 33 بمعنى أن كل واحدة قال 11 مرة وهكذا فهم بعض أهل العلم نعم، واستدل على ذلك بما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند البزار ما يدل على هذا المعنى أو بهذا التفصيل 11 و11 و11 و11 فذاك ثلاث وثلاثون بهذا التفصيل لكنها رواية ضعيفة لو صحت لكانت مبينة للمراد ولذلك فإن الذي عليه عامة أهلهم أن المقصود أن كل واحدة تقال كذلك تقال ثلاث ثلاثين مرة نعم ويكون مجموع ذلك تسعة وتسعون نعم وجاء في روايات عند البخاري التكبير أربعة وثلاثين بحيث تكون التكبيره الرابعة والثلاثون هي المكملة للمئة هي المكملة للمئة و. جاء في رواية عند مسلم الختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره فتكون هي المكملة سبحان الله والحمد لله والله أكبر على 33 هذه 99 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره هذا جاء, جاء في صحيح مسلم في رواية من روايات هذا الحديث وجاء أيضا عند البخاري التسبيح عشر تسبحون عشرا وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة فهذه ثلاثون نعم وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا كل واحدة من هذه خمسة وعشرين مرة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره أيضا خمسة وعشرين مرة فيكون المجموع مئة يكون المجموع مئة وعلى كل حال يقال كل هذه الأعداد الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن للمكلف أن يتخير منها ما شاء له أن يتخير منها ما شاء فإذا كان الإنسان مستعجلا مثلا عنده ضيق في وقته عنده سفر عنده عنده اختبار عنده شيء يريد أن يدرك فيمكن أن يقول العشر نعم. ويمكن أن ينوع بين الخمس وعشرين يقول كل واحدة خمس وعشرين ولا إله إلا الله أيضا خمس وعشرين يكون مجموعة ويمكن أن يقول كل واحدة 33 ثلاثين مرة وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويمكن أن يكون تمام المائة زيادة في التكبير فيقول الله أكبر ينون لكنه يتحرى دائما الأكمل الأكمل فلا شك أن العشر هي الأقل لكنه قد يفعل ذلك إذا احتاج إليه وأما الخمس وعشرين فإنها وإن كانت أقل في العدد من ناحية التكبيرات والتسبيح والتحميد إلا أنها لها مزية وهي زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتلك لها مزية في العدد يعني أن يقول 33 مرة من الثلاث سبحان الله الحمد لله والله أكبر نعم فيمكن أن يقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة يتخير منه ما شاء وهذا كله صحيح ولا إشكال فيه وفيه خير نعم ولكنه لا يزيد على الأعداد الواردة ولا ينقص منها فالأشياء الواردة عن الشارع مقيدة بعدد يلتزم فيها العدد فإذا غير بالعدد والتزمه الإنسان كان يريد أن يقول هذا الإنسان أنا أريد أقول من كل واحدة أربعين مرة فنقول دخلنا في باب البدع لإضافية أصل العمل مشروع ولكنه زاد في العدد فإذا زاد في العدد أو في الزمان غير الزمان أو الحال أو المكان مما يقال في مكان معين أو في حال معين أو نحو هذا يعني فإنه يكون بدعة إذا أراد أن يدخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره لو جاء ويريد أن يقول هذا الكلام إذا أراد أن يركب على الدابة فإن هذا لا يشرع أي بدعة إضافية وكذلك أيضا إذا, أراد إذا نزل منزلا قال أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثلا لو أنه إذا أراد أن يركب الدابة قال أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقال هذه بدع. فالأذكار والأوراد الواردة عن الشارع لا يغير المحل. أذكار الركوع ما توضع في السجود. ولا توضع في القيام. ولا تقال في حال غير الحالة التي ورد فيها. أذكار المقيدة ليست مطلقة. جيد. ولا ولا تكون أيضا. ولا تقال في وقت غير الوقت الذي حدد فيه أذكر الصباح وأذكر المساء وكذلك العدد طيب على كل حال لعل هذا يكفي فيه الكلام على هذا الحديث نعم الأخ يسأل، يقول هل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يبلغ العدد ثم يقول الحمد لله الحمد لله من أهل العلم قال هذا لكن الحديث لا يدل على شيء من ذلك. أتسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كرسات ثلاثة وثلاثين. فهذا لا يدل على أنه يقول أنه يقول ذلك مجتمعا أو أنه يقول ذلك على سبيل الانفراد. فإذا قالها الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو قال سبحان الله الحمد لله والله أكبر فإن ذلك يحصل به المقصود ولا يحتاج أن يستعمل لهذا مسبحة فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يعقدها بيده كما في الحديث وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات هذه الأنامل رؤوس الأصابع كيف؟ فقلت له ذلك فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 ما يبين لا ذكر هذا بعض أهل العلم لكن الواقع أن الحديث لا يدل على هذا لا يدل عليه فتبلغ من جميعهن 33 كل واحدة تبلغ فيها 33 نعم فلا, فلا يدقق في هذا ولا يشدد فيه والله عز وجل لم يطالبنا بهذا ولم يرد عن الشارع شيء فيه فلا ندخل فيه والعجيب نحن في مثل هذه القضايا التي لم يرد عن الشارع فيها شيء صريح واضح ندقق فيها جدا ونترك الأشياء الواضحة الصريحة الغيبة الآن حرام. والنصوص واضحة فيها ومع ذلك نقع فيها كثيرا فمثل هذا لا ينقر فيه إذا قال الإنسان كل واحد على سبيل الانفراد وأكمل العدد ثم جاء بالثانية أو قال ذلك سبحان الله الحمد لله الله أكبر فكل هذا صحيح ويعقدها بيمينه ولا يشدد في هذا أيضا أن يقال مثلا في كل مرة يعقد واحدة يقال سبحان الله وفي الأصبع الثاني يقول الحمد لله وفي الأصبع الثالث يقول الله أكبر مثلا لا له أن يقول بالعقد الثلاث سبحان الله والحمد لله والله أكبر له إذا أراد أن يضبط العدد نعم وعلى كل حال أصل العقد هذا هذا أصل العقد نعم لحظة لحظة فل... فيعقدها باليمين باليمين ولا يسبح باليسار لأن اليسار مما ينزع مثل هذا التسبيح وإنما تكون اليسار للخلاء وما أشبه ذلك. و وعل هذا يكفي، هل هذا يكفي؟ تفضل نعم. حول المسألة اللي كنا نتكلم عنها هذا كان الحديث. لا، لا ما يرددون معه. ما يفعل في كثير من البلاد. من أن بعد الصلاة يردد يقول الإمام والجماعة يرددون معه وأحيانا يقولها المؤذن أحيانا يكون المسؤول عن المسجد هو المؤذن هو القائد والإمام يعني يعتبر بالمرتبة الثانية ففي بعض البلاد يوجد دكة في الأخير مرتفعة يقوم المؤذن ويجلس عليها وتوجد مسابح كثيرة معلقة عند الإمام ويبدأ يرميها على الموجودين كل واحد يأخذ نسبحة ثم بعدين يبدأ المؤذن يردد بصوت معين أذكار معينة حتى ما أنزل الله بها من سلطان ولا بد يقولها وعندهم ما تتم الصلاة إلا أن تقال هذه الأشياء وينكر غاية النكير على الإنسان الذي لا يفعل فهذا كله من البدع كل إنسان يقول أذكار بمفرده ولا يردد ترديدا جماعيا ولا يأتم بأذكار لم ينزل الله بها من سلطان ما قالها وأن كان ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمها أمته أمته وإن كان معناها صحيح، فالاذكار التي تقال بعد الصلاة توقيفية ومعنى توقيفية أن ذلك موقوف على نقل الشارع وتعليمه. نعم. طيب ننتقل. تفضلان. ها. نعم. هو ما يعتبر عتق رقبة بالمعنى الشرعي المعروف لكن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يدخل فيهم مثل هذا وقول الله عز وجل وفي الرقاب بالنسبة للزكاة وفي الرقاب نعم يدخل فيها فك الأسير نعم ويعني يتوسع في الأطلاق لكن قال عتق رقبه بمعنى تحرير الرقيق المملوك هذا معناها نعم وعن عائشة رضي الله عنها نعم أنتوا لو تكتبون الأسئلة لأن الوقت أنا أشوفه يمضي مع أن اليوم عاجم مستعد نمشي ونختصر لكن أشوف الوقت بقي يمكن ثمان دقائق وقل خلونا نكتب ونجاوب على الأسئلة بعد الأحسن، تفضل نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة، صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام والأنبي جانية كساء غليظ هذا الحديث فيما يبدو والله تعالى أعلم لا علاقة له بالأذكار وحاول بعض أهل العلم أن يربط بين الحديث وبين الباب فقالوا أن الذكر يكون بالقلب وباللسان فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نذكر باللسان سبحان الله الحمد لله إلى آخره وهذا ذكر القلب بمعنى حضوره واستشعاره لما يقول ويقرأ فتدفع عنه الصوارف فلما شغل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعم تركه وعرض عنه لحظت وجربت لكن فيه تكلف في تكلف. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الكتاب مختصر والأبواب التي يذكرها فيها أحاديث كثيرة وصحيحة لكنه مختصر فهو لربما أدخل بعض الأحاديث في بعض الأبواب مما يتعلق بالصلاة مثلا على سبيل التوسع على سبيل التوسع فالصلاة مما يتعلق بها الأذكار مما يتعلق بها قضية الخشوع وترك الأمور المشوشة المشغلة التي ينصرف معها القلب فذكره ضمن هذا وكل إنسان يجتهد وقد يوافق وقد لا يوافق ولكن لا حاجة للتكلف في الحمل على المحامل البعيدة فهؤلاء العلماء رحمه الله يجتهدون كغيرهم من علماء العصر وكل عصر قد يوافقون على الترتيب وأن لو قدم هذا أو أخر هذا أو ترك هذا لكان أفضل. فهذا على كل حال اجتهاد. والأمر في هذا سهل. يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها. الخميصة قال كساء مربع له أعلام. بعضهم خص الأعلام قال كساء من خز له علم أسود نعم وعلى كل حال الأعلام بمعنى الخطوط الأعلام بمعنى مخططه نعم فكأنه شغله صلى الله عليه وسلم ما فيها من التخطيط الخطوط اعتبار أنها لون من الزينة كما لا يخفى و. فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصر فقال يعني فرغ من الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأبو جهم هو بن عامر القرشي، الخميصة أصلا وصلت النبي صلى الله عليه وسلم منه على سبيل الإهداء الرجل أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وهم من أسلم عام الفتح وهم من وجهاء قريش وخبرائهم فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها إليه رجل أعطاك هدية خميصة ثوب له أعلام فصليت عليه مثل السجادة مثل الله صليت عليه فأشغلك فقلت ردوا على فلان اللي أعطاك إياه واعطوني أم بجانيته لماذا قال وأعطوني من أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لك مال خلقه وأدبه ومراعاته ما أراد أن يكسر قلبه أنه رد عليه الهدية وإنما ليدرك أنه إنما ردها لمعنى وأنه قابل منه هديته فاستبدلها استبدلها نعم. قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، واتوني بأم بجانية أبي جهم. قال الأم كساء كيساء غليظ، كيساء غليظ. وبعضهم قال إن أصلها منبجانية بالميم. قالوا نسبه إلى منبج بلد بالشام. وبعضهم يقول النسبة إلى موضع يقال له أنبجان على أنها ليست بالميم والأمر في هذا سهل سواء كانت أنبجانية أو منبجانية أن أصلها هكذا نسبة إلى هذا البلد أو ذاك أو نسبة إلى فإن هذا لا يؤثر هي كساء لا يلفت نظر المصلي ولا يشغله فالنبي صلى الله عليه ونأخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يتحرى المكان الذي لا يشغل قلبه فإذا صلى على ثوب أو صلى على سجادة أو نحو ذلك يصلي على مكان ليس فيه زخرفة يبتعد عن الأمور المشوشة وذلك لا يحسن زخرفة المساجد وتزويق الجدران وكل ما يؤدي إلى إشغال نظر المصلي ورد في هذا أيضا أدلة تدل على ذمه وذلك أن حضور القلب مطلوب من جهة ومن جهة أن المساجد ليست محلا للتشييد والزخرفة وما إلى ذلك وكل عصر يراعى فيه حال العصر وما يصلح لهم وما يصلح له أيضا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان منطي نعم ولبن والسواري من جذوع النخل نعم والعمر رضي الله عنه قال لا تحمر ولا تصفر هذا كذا كانت الطبيعة البنيان في ذلك الوقت لكن في وقتنا هذا ما يمكن تبني من الطين ومن جريد النخل وتقول كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم لا لكن مثل هذا المسجد الآن مثل هذه الجدران في عصرنا هذا لا تعتبر زينة ما تعتبر زينة فإذا بنى الإنسان مسجدا ووضع عليها الطلاء ووضع عليها مثل هذه الأشياء والمعجون إلى آخره ما يكون هذا مذموما في وقتنا هذا لكن في ذلك الوقت مثل هذا البناء ولا الملوك بهذا النعومة والملاسة وما أشبه هذا فمثل هذا لا يعتبر زخرفة في وقتنا ولا يعتبر مذموم لكن ما وراء ذلك من الألوان أو نحو ذلك تقول معتك صبغ ولا لا أو يضع فيه الأحجار الكريمة أو يزوق بأي لون من التزمن النقوش والجبسيات نحو هذا فهذا لا نعم ومن الناس من يقال لهم هذا خير ما أنفقوا به الأموال ويراعة الفقه في مثل هذه المسائل عمر بن عبد العزيز تعرفون لما كان لما بنى الوليد بن عبد الملك مسجد دمشق ماذا صنع فيه جئ بالأحجار من بلاد الروم وزينت جدرانه وسواريه والفسيفساء وأشياء حتى قل إنه صور عليه ممالك الدنيا أي إقليم في الدنيا يوجد جزء من المسجد فيه صورة أي إقليم فلما جاء عمر بن عبد العزيز في خلافته أراد أن يقشع ذلك جميعا فكل في هذا وأن تجار المسلمين قد بذلوا فيه جهودا كبيرة إلى آخره فأمر بتغطيتها تستر هذه الأشياء حتى دخل رجل من كبار النصارى من أهل دينهم فلما نظر البناء قال إن هذا دين عظيم لما شاف البناء انبهر قال إن هذا دين عظيم فلما سمع ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر بإزالة الستور اللي على الجدران أو على السواري أو على وتركه كما هو، لأنه رأى فيه أينا تعظيما للإسلام، هو لم يفعله، لكنه وجد فما كان فيه تعظيم للإسلام ويورث هيبة في نفوس هؤلاء الناس الإسلام، فإنه يترك نعم. ولا شك أن امرعات المسلمين في هذا أو لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم حفظاً لهيبتها وقلوبهم أيضاً حفظاً لقلوبهم ومالك منع أبا جعفر المنصور من هدمها لما هدمها عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بهذا قال لألا يكون البيت نعم يعني لعبة بيد الملوك كل ما جاء واحد نكاية بالآخر يهدمها ويقيمها من جديد فنهاه عن هذا لتحفظ هيبة الكعبة ومكانتها في نفوس الناس فمثل هذه الأمور تراعة نعم طيب نتوقف هنا ولا نقرأ من الجمع والقصر تنشطون وين اللي السبوع الماضي يقول لي ما شيء ها أنت إيه تنشطون ولا نتوقف ها نتوقف نتوقف قرأنا ثلاثة حديث ها كم أربعة أنا كنت اليوم كل إن شاء الله أقل شيء ستة أي والمرة الماضية مثل متهيئ في المرة الجاية إن شاء الله ثمانية اللي بعدها طيب وين أسئلتكم ما في أسئلة إنما أهلك من كان قبلكم إلا صنع مثل ما صنعتم فيدركهم في فالأجر المنزلة ويزيد عليهم إذا كان له أعمال أخرى جاء بهذه الأذكار وزاد أعمال صالحة من النفقة و... بس. نعم. وكثرت السؤال ما بقي شيء هذا يقول هل هذا الدرس منقول عبر البث المباشر لأني لم أجده في هذا الموقع ففي أي موقع ينقل جزاك أبو عبد الله أبو عبد الله ما في بث ليش يقول ولكن بالعادة تنقل ها؟ سابقا متى يعني يعني لن يكون في بث في المستقبل إذا نجتني رسالة أمس أظن أو أسبوع الماضي بالجوال تقول أحد الأخوات تقول أنا كنت أحضر وبعد رمضان ما عدت شفنا شيء ما يمكن تصلح وينها يصلحونه؟ ايه يتصلح إن شاء الله لكن الآن يقولون الأخوان يقول ما الضابط في إطالة الصوت بالذكر بعد الصلاة ممكن كتبها قبل ما تكلم عليها تكلمت على هذا على كل حال من أسمع من حوله يعتبر جهر بالذكر يقول هل ورد في السنة أن من أيقظ زوجته بالليل فصلى ركعتين كتب عند الله من الذاكرين كثيرا والذاكرات فهل صلاة الركعتين لا بد أن تكون جماعة أم كل واحد وحده وهل المقصود من ذلك أن يصلي كل يوم أم ماذا لا هو في الليلة نفسها وأما أن ورد أن إيقظ زوجته بالليل فصلي في حديث رحم الله رجلا قام من الليل ثم إيقظ زوجته فإن أبت نضح وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فيقضت زوجها فإن أبأ نضحت في وجهه الماء نعم ورد حديث آخر في من قام ب بألف آية ها في ألف نعم أي أي حسبها ون الحافظ بن حجر من قصار السور لم يكتب من من قام بعشر آيات لا نكتب من الغافلين ومن قام بمئة إيه ومن قام بألف كتب من القانتينها المقنطرين إيه نعم هذا الحديث تعرفون شيء في هذا من يقعد زوجته ليال في صلاة ركعتين كتب عند الله من الذاكرين كثيرا من ذاكرات في مسند الإمام في مسنّد الإمام أحمد ها؟ صحيح الحديث سيد الأخ يقول في مسند الإمام أحمد يقول يقول كيف في كيفية الذكر بعد الوتر ما رفع صوت طبعا هذه الأشياء بعد الفريضة وليست بعد النافلة والوتر لكن بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع صوته ويمده في الثالثة يقول ما حكم كتابة الآيات في قبلة المسجد مثل قول قد نرى تقلب وجهك هذا كله من البدع يقول إذا اشتريت طبقا فضائيا وتبين لي حرمته هل أتلفه أو أرجعه إلى صاحب المكان وأسترد ممكن ترجعه إلى صاحب المكان وأسترد المبلغ يقول بعض المصلين ينكر على المصلين بعدم رفع الصوت على كل حال لا تصل المسألة إلى حد الإنكر لا تصل إلى هذا يقول أجاز البعض لعب الأطفال التي هي مصورة بصورة إنسان وحيوان قياسا على ما تلعب به عائشة رضي الله عنها فهل يصح شراء الأطفال صور لعب البنات من أجل أنها تعلم الأمومة تعلم الأمومة فهذا للبنات والأصل في التصاوير التحريم ولكن لو قيل بأنه يجوز لهؤلاء البنات أن يكون عندها أشياء أخرى مثل حصان مثلا أو صورة مثلاً طائر أو نحو هذا وليس فقط لعب بنات من صور بنات من العهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عائشة رضي الله عنها صور الخيل ذوات الأجنحة فسألها عن هذا فقالت إن سليمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل لها أجنحة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فشاهد أنه ما أنكر هذا يقول ما الحكم إذا أهديت أهديت الأطفال هل يتلفها رب البيت؟ أقول لعب البنات يرخص فيها وما عدا فتقطع يقطع الرأس يقول بعض المسلمين أهد الخير من يبني المساجد يحتج بتزيين المساجد أن بيوتهم مزينه لا في فرق بين بناء البيوت وبين بناء المساجد نعم يقول ما المقصود بقوله تعالى والنازعات غرق والناشطات نشطة لأن في تفسير الشيخ السعلي الطبعة الأخيرة الغرق لأرواح المؤمنين والنشط لأرواح الكافرين النازعات الملائكة تنزع الكفار والنازعات غرق والناشطات نشطة نعم فالنازعات الملائكة تنزع الأرواح والناشطات فسرة بالرياح نعم وفسرة بأيضا الملائكة والعلم عند الله عز وجل يقول عندي خادمة فهل تحج مع حملات خاصة بالخادمات تذهب مع هذه الحمل لا لابد من المحرم تقول والله محتارين لها بالأجر كذلك تخاف من الإثم لعدم وجود المحرم لا لا تذهب إلا مع ذي محرم مهما قيل صحبة موثوقة ومأمونة مهما قيل في أكثر من الصحابة رضي الله عنهم الصحابيات الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأة انطلقت حاجة فقال انطلق فحج أو اذهب فحج مع امرأتك مع هي في رفقة مأمونة. فمثل هذا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهؤلاء ليسوا في رفقة مأمونة. ليسوا في رفقة مأمونة اللي يذهبون هكذا في الحملات. أبدا تتعلم كل فساد. وأنتم تشاهدون حال الخادمات عند كبر الجمار يتزينن ويتبرجن غاية التبرج. ولا حجاب ولا ولو كأنه حج استعراض. فمثل هذا لا يترك وتتعرف على الناس لربما كونت علاقات معهم واليوم أصبح يعني المتاجرة بالخادمات أصبح شيئا معروفا للأسف الشديد الآن الخادمات يأتيها اتصال في الضحى من امرأة تقول لها ماما قالت أمر عليكي الآن تجي معي علشان نروح مكان نروح زين مع البيت عشان أنا في شغل وكذا ماما قالت وماما هذه رحلة مدرسة مدرسة جيد فإذا كانت هذه تصدق فتخرج إليهم يكونون عارفين المكان أو عارفين البيت تخرج لهم يأخذونها ولا ترجع حتى هن اتصلت بالمرأة التي هي كانت تشتغل عندها قالت أنا ما ما رجال كثير كذا تستخدم الدعارة ثم أخذ السماعة رجل فكلمته المرأة وقالت من أنت كذا قال أنت من أنت قالت أنا صاحبة دي هربت من عندنا وسنفعل وسنبلغ وكذا فقال لن تستطيعوا أن نعم، فهذه اللي تذهب في الحج وما يدريك يذهب ناس في الحج من شغالات ومن ناس ومن رجال ويتعرفون على هؤلاء جميعا وعلى أرقامهن والعنوان وكل شيء وبعد ذلك تكون هذه الحجة يقول ما هي الأربعين خصلة التي أعلىها منيحة العنز لم يصردها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بين هذا أن يعني انظر إذا كان هذا هو أعلىها فالأمر يسير جدا والله أعلم صلى الله على محمد واصحبنا